فأحياه الأرض بعد موتها، فأحياه الأرض بعد موتها، وتصريف الرجاج آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نذروها عليك بالحق.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 فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من وراء ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء ولهم عذاب النظيم هذا هدى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 وَلِلَّذِينَ آمَنُوا يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَن يُؤْثِرْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قُرَّةِ الْعَيْنِ فَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهِ ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ عَيَا هُمْ وَمَمَاتُهُمْ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبِعُوا آبَاءَنَا إِنْ كُنَّا صَادِقِينَ ۚ وَلِllَهِ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ ما يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وللله ملك السماوات والأرض. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَوُ الْمُبَطِّلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمْمَةٍ جَافِيَةٍ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجِزَّونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنوا قوم مجرمين وإذا قيل إن وَأَبَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدِرِمَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدِرِمَا السَّاعَةُ إِنَّهُ إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبذى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستنزعون. وقيل اليوم نساكم كما نسيت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 فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتهون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم